الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه فلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وحد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطة.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 ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون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 قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لبثتُ فيكم عُمراً من قَبْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ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 نَالسَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بَيْنَ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نارا فجعلناها, فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ظلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ظلة ما لهم من الله مِن عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 فقل أفلا تتقون فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كَذَلِكَ حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون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 شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم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 كنتم به تستعجلون ثم قِيلَ للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أن بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا لا ذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 رحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل آل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 مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ كَذَّبَ بِكُمْ ۖ مَّكَانِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ فعَى اللهَِّ تَكَلْلتُ فَأَجمِعوا أَمَّ وَكُم وَشرك أَكُم ثمَُّ لاَا يَكُ أَمركُم عَلَيكُم غَّةَ سَّ قُدُوه إ يَلَاتُم ظِرُون فإِنتَََّيتُم فَمَا سَألتُكُم من أَجرر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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين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 قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وَجزن ببن إ إ البح فَأت ب في الرع وَجودُ بَغ عد حتى إ أَدكهُ الغك قال عمل إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمَنَتْ به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 لقد ج أَكَ الحَقُّ مِ ربِّكَ فَلاَا تَك مِنَ المُممتَرين وَلَا تَكَُ مِن الذيينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللههِ فَتَكُونَ مِنْخاصِرين إِ الذيينَ حََّّتَ لَم كلَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعا إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم إلا قوم يونس لما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 وَل أأَعْبدُ ال الذيينَ تعبدونَ مِن دُون اللهَّهِ وَ أَعبُد اللهَّه الذي تَوَفَّكُم وَمِرْت أن أَكُونَ منِن المُؤمننين وَأَنْ أكِم وَجهَهَكَ للِدينين حَنيفًَا وَلَا تَكَُّ مِنَ المُشِكين.